Book 2 టీవీ మోగుతున్నప్పటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا على سيماي بين اپديكي اينا مري كنت سايپ بلي پوكوندا ونار لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا మీ అపాయింట్‌మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. టీవీ మొగుతునే ఉంది. ఎైనా ఆయన పడుకొండిపోయారు? لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام عالسياماي پیندی آینا آینا مری کونتا سيبا 벨لي پوكوندا اونارو لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا ميمو اپوينتمنت چیسکونا مو آینا آینا رالیدو لقد تواعدنا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 ారుగా ఉంది అయినా ఆయన వేగంగా బండి నడుపుతున్నారు సైకిల్ తొక్కుతున్నారు مع أنه سكران، إلى أنه يركب دراجة. أين ودى الليسنس اللي نبتكي؟ أين كار ندبت النار؟ ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ారుడుగా ఉన్నప్పటికీ బండి నడుపుతున్నారు బైక్ నడుపుతున్నారు انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه عام كوليدجيக்கு வெல்லினபடிக்கி ஆமிக்கு உத்யோகம் దొరకలేదు انها لم تجد وظيفه مع انها قد درست انها لم تجد وظيفه مع انها قد درست ஆமே நோபிது உண்ணபடிக்கி ஆமே டாக்டர் வட்டக்கு వెళ్ళదు إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام عامي بد دب ليكپينپدكي عامي كاركوندي إنها تشتري سياره مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سياره مع أن ليس عندها نقود ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళింది అయినప్పటికీ ఉద్యోగం దొరకలేదు నొప్పితో ఉంది అయినప్పటికీ వద్దకు వెళ్ళదు ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب عام بدها دبله اين بدكي عام كاركوندي ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره